وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تطع من اغفل قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا سَدَنَا لِلظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنَّ سَدَنَا لِلظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ بِمَا المهل يشوي الودوه وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الودوه بئس الشراب وساءت متفقا بئس آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولا هُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا أولئك لهم جنات تجري مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا تبرق متكئين ويلبتون سيابا قهرا من سندس وإن تبرق متكئين, متكئين فيها على ثواب وحسنة متفقا نعمة ثواب وحسنة متفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعل لواحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وَضْضَ لَ مَسَلَدُ لَْ جَعَمَا حَدهِ م جَ مَكَين مِن أَعناب وَعَفَت النهُمَا وَأَفَثْ النَّغ م بِنَ وَحَيَّاتَ نَاهُمَا مِنَّا بَلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا دَرْعًا إِلَى الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ سُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا إِنَّ الْجَنَّةَ كَانَتْ مَأْوَى جَنَّاتٍ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَسَقَيْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك من مالا وأعز نفرا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا